أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم أعلم هذا إليكم يا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون وَمَا تَشْهَدُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا انفلا يا كلون ومن لم وما قُلْ خُلُوا يَرَوْا أن with <laughs> the تَقُولُ مِنْ بُيُونِ اللَّهِ آيَهَا كَلَّ عَلَهُمْ يَخُزْ قولون أَوَلَمْ يَعْرِ لِلْإِنْسَانِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ Oh الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار جعل الأرض دمارا ورهوان خلا سبحانه <تصفيق>